كما ذكرت موضوع القدر الثلاث باحترام وهذا هو ما بدنا نكونه شو ها الليله شخصيات من كتاب المقرر ولكن نختار شخصيهين خاصه جوي داوود النبي داوود الاشخاص اللي لكل حاجه لو خرجت النقطه وعكسها هي هي ده الموضوع موجودين شيء زي زي مثلا انسان ضعيف جدا جدا وانسان قوي جدا فانه كان وازيءه كثير جدا وانسان جدا جدا اريد اني ربنا في أشياء كثيرة كثيره ولكنه لم يكن ايذى يذكروا كان نشيا وكان موسيقي كان يملك النظير ويقلش الشعر في الوقت كان يحسن الضرب بالعود كان يحسن الضرب من المنقاره وبالقيثار وبالعشره او او التائر رجل موسيقي لإمكان الموسيقى الرقيق القلب الشعاري الألفاظ ممكن إن نحن م. نقوم شخصية وديعة وطيقة وهدية ومع العجالة نتنع إنه كراعي كان رجل قوي لإلوه جبل من المرات جه جبه وقتد لأولئه شخص بيقول انا هجمت عليهم وينقوا من شعره وشكه وطلع الشاه من سمه فاعيب بغير يبقى اكتب ويجب ويجب عليهم ويطلع الشاه من اكتب بيدل على ان قلبه هو, هو شكل من قلب الاسم بيدل على ان ربع وقوي والطيب لا تهجب ربع ولا دعا لا تمنع القوة الإنسان المتكامل في صفيته لا يعرف ان سيكون وديا وان سيكون شفاقا سيكون طيب وان سيكون قوي دون كان الإنسان يرحف في حياته جيد فتاة كثيرة جمع دين ايام الحياة البسيطة اللي هي هي, هي رائعة غنم غنم وبين الاوقات اللي كانت قطعة بجيس والاوقات اللي صار يعني جرب الحياة جرب الحياة جرب الحياة بانواع الوحيد غنم راعي غنم راعي غنم هوقات قائد جيش او هوقات جيش ملك جرب ازاي وقت ان الاوخد ترسلت سلطة كلها في ايدي كحاكم للبلد ووقت تاني كالمر مربون من شاول الملك من مغارة المغامرة من برية البرية لا يجد انا يتدرس جرب النعيم تقدر جل جل جرب التعب وجرب الراحه عشان كده رسائل المزامير بتاع داوود هي الحل لحاجات كل انواع المشاعر التي قد تمرون بها يمكن في مزامير داوود فعندك غرر في القداسه والبر من جهه وجرب الخفيه وتعب الضمير من جهه اخرى ما قاد في ديه امام الله في صلاته يسبح الله ويمجده وقرب الذه في صلاته يمل الفراش بدموعه في قلب من منثك ساد امام الله ذره كل حاجه ده صوت مش في في كل نواحيها وفي كل ظروفها لذلك الذي يجرد بيت الحديقة كثيرة فيه غالبا العبادة في في شهيل واحقاق نصف من الرب إياها السبت أعتكف فيه رغب كل أيام. لكي أنظر عيل الرب وأتفرد في حيث له وجرب محفي إيه الله وغسكنك محبوب أيها الرب إله الكوار استشتركوا لأخوات ذوبنا للدخول إلى دار الرب وجرب الزبري كمراء العيلة ورجل متزوج متجوز حوالي متى مست فأيامه كان تلتقى يعني مباحة لا يوجد في حياته الإخلاف أجرب الخياسة جد جرب الصديق المخلص الطيب سيد الذي كان وقياً لجوبينا يوناتان حبيبه أجرب ابنه الشالون لإخبار من طلبه وخاده درب الاسمين دوت كيف يستطع فائدنات في كيف يتعرض لخيامة الناس درب الناس الذين يزجدون تحت قدميه احتراعا له وده دار جدا جدا في حياة دوت ودرب الناس الذين يتدموا مثل شمعي ابن جيرا يقول له يا ربنا جزاك حسب أعمالك ملووط بطولك لبعاً مائشي ربنا قال لهذا الإنسان اشتر ملووط انتون بشعر انت انت جهد في الحياة إلى أعناقها ودرهما كل لون من ألوان الحياة فأوله تمرن أوقات الراحة وأوقات التعب. جرب العادة وجرد الجلد. جرب التي حزمه فيها الشيطان، فوقع في خطأ يخطب خطب خطب وغرب الأوقل التي ما يخرج فيها الشياطين حينما خاب شيء غام على قول ول الملك وبيوم جاو يجد وود يضعه ويدق له زمير ويخرج من شاور غرب الحدث هذا الشخصيته لشخصيته شخصية عجيبة جدا جد من تأمر فيها لا اثنين ساعات من المعنى لنسو ناخد شكرا على الراجل له دارون في حياته كيف انه كان صغيرا في بيت اديه مفتقرا عند اخوته لاقي مثله في الهي الصغير لا, قيمة له. لا ولا ده. عليه صغير في راس حتى جسم النبي امامي للنبي ودعا ذبيحه ودعى اولاد يا استناد لنهم الكبار في السانه يعني يحضر الحفله بعد النبي العظيم والنبي لعازم قومين يجي, يجي كله نبي يقول يا من نبيحة ما شيء لك ما لما مع فروس مع فروس لا تقلن صموئيل لما منفعه بعده بعده دول مع أحد أحد الثاني أنو بق مع بعض التغيير وهو مع الغنم أنو أكل التغيير اللي مع الغنم لا عبد الله سيد أمير هذا في غدر اللي بالله بره هذا كله وكان يراه من جل سنته القليلات في الدرك وكان الرب قد وضع القلب على داود في وقت لا يعرفه داود وما كان يدركه. في وقت لا يعرفه داود فبرغم انيام فضروا وغير حجر ورينا كان قالته البرجه ان المولى عايزينك في البيت النبي الرب ذكرت اذا داوود في كان عايز يعمل نتيجه السابعة كل, كل حد, حد يقول ده مختاروه ده رفضوا ربنا ده مختاروش ربنا ده رفضوا ربنا لا يطلع راحوا كلهم أمره <تصفيق> مخيف إنشنا نتمر فاد فاد ربنا ويقول لا ده مخصوص فلاش لأ ده رفضت ولا ده ممن سعبة مسألة سعبة ده واحد يروح روح ربنا زلجات عايزة, عايزة عايزة مجهرة حدثة صعبة سنة دينة مزاوود وسموه الجل صفت بكلمدين على رأده ومسحه في الدخن قدس أمام أخواته ورسمه في ثلاثة شعب يقول الكتاب ان السمهير ذهب على رقصان سبتاود ولم تنسلمنا من البولك شيئا فزار ملكا سلاما لك مسيحا للرب بلا قلقه وبله وفوث وبلا شيئ وزار شاورون المسيح سألوله هكذا حتى في صديق رب لك على وجه وبطيره لأننا سمانها شاول فيه فيها في المركوب لكن في كل مصنف ودعوه الرب اللي تشوف في إيده حاجة ودعوه لها الخراران عند هذا المركوب واشتغل كده كان رجاله حارق عامل السلاح وكده وكان لما الشوكي يا بابا تشاول يضربوا داود وداود شنو من للشوكي برده هو الخدام والثاني وقبل داود وقدم تم استلم علماء من عند داود واحكي في حاج ويجري يرعى خنينات القليلة في البلد هنا بوود يمثل ذاعة والطيبة والرزن الواسع. حيني يرقى على غدمات انا تحت امرك حيني نتيح ليك تحت تأمرك حيني ملك الى مملدة انا تحت امرك حيثني وانا ملك هشتغل خادم لغلبة الملمة المرفوض انا تحت امرك حينقي الزل من برية بل الى بلدية يطاردك وداول بل بل. انا تحت امرك يطلب من مسيئتك انا لا ابحك عن العربة معين. إنما أدخلت بك ومرضبت كيف أدخلت؟ ولم أدخلت أن داود عربة سباقين إيه النبي وقال له ما تحتني ملك وشتني أطاقات الأمرين من بورتوه أدخلوه بورت بورت من شاوه كبدا ما كان من شاوه كذلك يقول في السابق أول قاتر يقول وقارقه رب رب شاول ودرسته رديد من كبل الرب. الرب يعني ربنا يتلمه لسابقه سبقته روح رديد من كبل الرب يعني اذا كان من الرب عليه كان من الرب عليه يبقى يقدر منه رمتون يا مدى مكتب دي كده فكتة ايوب ففكتة ايوب ان الاستثار شبك ادربه فأم لا مع المعنشة الفعيانه معنشة اتضحطه لكن روحه عقله لا لابا خبر هسره روح رديه ان شبك قاله روحه زي ما تعلم اذا دلتابه الشيطان شيشيطان اخذ سيطان من ربنا عليه يبقى من يقدر عليه يبقى لا يقدر عليه الى الى انسان شيء روح الله اللي يقدر على السيطان مجاوود كان حلع في روح روحه ولما روح روح لما تنسح هذا اصبح بحب يا جد من شخص عليك روح الله يقضي انكار سيطان شخص يعنيه روح الله تبقى يرشى الشيطان فيخاف نحن يعنيه روح الله ويراه النبطة يرى يرضى وينفى غدد وينفع غدد وحسن فجاد الأهمية في جاود وليس عود المغنى من جاود يختلق روح رب روحنا فلسنة شخص من الجنسين المشاهدين وأنت إذا كان فيك روح الله زكاة كذلك زكا زميع مقيم إذا كان يقش وإلى الإسنة كذبار ده من يقضي صرفاً ويخرج منه الشتاء ستان يقول يضربه ما يقضي ما يهدش وبعد من خضره الشيطان يقضره لا يتكبر قلب داود لا يعترف ولا يظن انه دا الكلبه جاول ولا يقول انا الملك الحقيقي ولا انك تخذت فتح من سموئيل ولا لن يلي رخ ربنا ودفع ورخ ربنا فاركو وعلى بحر بحر جاء من ودى المكروم في مطين ولا حتى وبقي لهذا الانسان وكاش تحترم طول مجد حياته كان كل من مرة وقعت الفرسيديه فكان يقول حاش لي امه يدي, يدي الى مسيح الرب انه مسيح الرب هو الرب لان من تشيث عن الشجان الرب هو حتى ولو عن احتصال لانه مسيح الرب حتى الى هذه الدرجة وصلت وداعا الزيود وإحرام غافظة مسيح الرب ولو على البعض احترمه لأنه مسيح الرب هو المسيح الرب لم يكن صفات تميز في عيث لي أن أبحث هذا الأمر لست أنا ياليان للناس أنا أحترم لأنه مسيح الرب مهما دي مش غلانكي سبق شخص بيعاديك بيطاردك بيطلب قتل ينور وراك من حتة لحتة ليكد لكن له مسيح الراقون تباهموا لأنه مسيح الراقون مش مرة كانت وقال يا أسف عمرا عمدتلك عشان تعمل شيء كل ده آخر مثل داوده أن الله يحكم بيني وبينك وذكت لكن ما عمله مش عاقب فنرى اعتبار سألنا إنه مسيح الرب سيف أمد إلى مسيح الرب ولما ما تساول فرفاه وأجبت من النسور بببألا ولا ولا من نساني أخف من النسور أشد نسور من أمياء ناس أورشيد على على شاول <تصفيق> الذي المسكنا بحريريا وبعالي الكل ففرت الجذب خلفه وبدت الحد الحرب. أرسل عادل كان بنقود قلبا رقيقا ترقت بس على عدوه الذي أراد قتله ونفذه طلحة حب على قبل أن يقول المسيح. وسحبت إلى مطرد. قبل ان يقول المسيح هذي في سيسي انكنا قتل بان صغيرا يعيش في الله هذا هو دول دمين كان بكلام الله الى ابعاد الحدود ان كل الرؤساء قروا اما انا فكنت اكل فيها بالفتن في لان اما وقايا تقول اللي أبو عليك ما يهمش يقوموا والمهم ميقوم. ان انا في وطاياك من لها الحاجية في مرموزك باسمك ارفع يديا فتجنع نعب سيسي من شحنك كيف ترود ذلك؟ فرحت فرحت بكلاك فان وجد غناء كثيرة فالتفقد الرب مبيئة اتير العائلين عن بعضك رب لرب ويني شهداتك هي جرسي فوثوثك بل جلاوتي لا قابل نجدني جلامك ونور للسبيل فرحام بكلمة ربك انا مرة عادت مجرد ايه داود اللي فرحام بكلمة ربك ذا ايه عليك بس ايه بس بس ايه هم هم رغم ان كان في كثير موجودين الحمد الكبار اللي زي اشعيا وحزقيال لالي 40 ما كانش موجودين والان الصغار كلهم ما كانش موجودين و سليمان اللي هو ده انت كنت كنت ولا أمثال سليمان ولا سفر جمع لسليمان اللي كنت انا كنت لازم كنت موجود أخبار الملوك وأخبار الألم أقولك موجود ولا نحنية وعزرة كان موجود كل ده مكانش موجود إيه كان موجود أين داود أكبار موسى الكثة الشوشوع والقدار ورعوض هذا اللي كان موجود كده مجد كده ومع ذلك يقول ناموسك هو سلاوة قال لك أكتبت كلامك كالشهر بأكتب ثم لحنا اللي عندنا العقب الكديد والعقب الأديم والأبد يأبر وغر وما في الكلس الحمد المدين لقى هداوون الإنسان اللي يحب بالكبنا إذا لقى آية واحدة يبقى صحبه سوف تغذيك وتعذيك وتغذيك وتكون ينبوعا لنا تأمله على في قلبه انت فكر فكر بس, بس, بس. وجد آية واحدة وفرحان ليه فتواجد وكلام ايه لكل كمال رأيته اما وصيات سواسعة جدا كل حاجة مع عاده وصيات من هاش حدوه ده, ده الراجل اللي بيحب ربنا صدق بيت في كلام ربنا بول بول جاؤس كان رب الصلاح و و لم يعتذر عن الصلاح و شأنه الناس منكم نقول احنا عايزين نصلي و بكرة مستبشروا يعني يعني لو كم في وقت كنا نجربنا مشكلة مشكلة ثانية. هذا اللي مشكلة شو اللي خلت واق؟ أنت مانك زي كده شوف شوف ما شغلك ولا دوت نقارن بدش شغلك ذاك المك في الكلة في الكلة في فيه الملك كله سلفه مرتزق. إيه زي زي الحال حاكم له عدد كبير من الوزراء والوزراء لهم عدد كبير من ال الوزراء بلاه بلاه الوزراء عدد كبير من المجرمين العموميين وأجره طويل ضيذا من الحج لا أبدا لكن كل كان كله في فكان ملكا ت ت وكان في نفس الوقت كان في أمريكا في الوقت كان قابلا يقضي بين الناس وفي <تصفيق> نفس الوقت كان رب أسرة كبيرة عديد من الأبناء وعديد من العيال وفي نفس الوقت كانت له مشاكله الخاصة وحرم ومع ذلك لم يعتذر ما عش ما عنديش أب أب هب أبدا هب العيرة قالوا انها انها ذكعت عاشية وباكر ووقت الظهر وشمشية مش وقير كير وقت الظهر لا مرضو ظلمش كفاية وانا همني سبع مرات ما هنهارفر على احكم عدلك وما مر مهار مش اليوم تقول ابنيت بسر اليوم كنت اذكر على حاش راشي وفي اوقات الاصحار كنت اراجل لك وقت السحر يعنى اخذت اكتش على فراسك لا وكمان نشيت اقول في في لك سنجرني في جهة نخص لأشكرا حتى لك سنجرسل ليه وقت حد احضت انت بالبادي وما انت, انت. هي هي خيح حد احضت انت لك فيها عادة سبقت بعيناي وقت السحر اتأكد اميضا ليها كوي الله لك سنجرسل ليه وقت حد احضت وسبقت بعيناي وقت السحر وكذكرت على فراسك وإيه كل تقول له الله أنت إليه إلا إليه تذكر عطشة نفسي إليه أصدق نفسك إليه تبتلسك وترسيب النهار وقت الليل إليه وقد جاء وقد عينك وقت الصحر, الصحر كنت أتلم وكل دو عطشة إليه إليه يقول ماذا أقف وأتراها أمام الرب سمعي مستان أي, أي إلى جداول المياه الاي اللي الغجال الكبير ويبتر يبتر يبتر يبتر يبتر يجري ويبتر من الجال سيتقل المياه سمعني يسأل الاي رجل جداول المياه تختارك ما تنفي يا الله عاكسك ذات الى جمال حي حي حي ايه تقبل لكل احد دي سع شعود ستكتك وستاخد والهنك وجي، والصلاة والعيال والمنكحة. تقولي زوجي يقول أنت فكرك الحجات كلها تلقي على لا المولفين لا قلب ولا الولادة ولا الإمارة ولا نانا ولا النساء ولا الأولاد. يقولك إنك لقيت على وقد أطلبت من الرب وإياك تبدأ أن أدكن في جيساً لكل كلامي لكي أنظر إلى نعين الرب وأتمثل في محيظة أدل من الألبي نبقي من تشيط الحياة حاجة أنا أقول أولي ما يمكن في إيدي كل لكن في تشيطة بسيطة بسيطة حياتكم أكثر. مين أنت أنت كل سكان في بيتك يباركونك إلى الأبد سور كل سكان في بيتك يباركونك إلى الأبد هل تردن الله في بيتك يبارك إلى الأبد مذاكناك مخلوغة أيها الأن قرارات وجود منسي للدخول إلى بيارة الله، فهذا العطيم ذبول، هل مل عن جن القلب المحتار لا يشفه عن الله فيه، لا مثلك ولا منكم، ألا أبين؟ ولا أولاد ولا أسراد إن كانوا يكونوا معنا إن كانوا يكونوا معنا العمق لم تقف وغاجب الأشياء التطرقوا على الأطبع على الآل في الخمسات إذا كان الأهل الأهل مجيء العمق العمق درس العمق الربنا الواحد والقلب الربنا الوحيد وداود كانت عبادته مبنية على حبيتك بنا عبادته مبنية على ايه على محبيتك الربنا يعني مش نجرى العبادة من بره وكأن كله يقول له هو إسمك يا رب صوتوه نهار تلاوتك محبوب هو إسمك يا رب صففوه نهار صوتوه نهار تلاوتك فالنهار مش في مملكة مش في جيش مش مش في نتوان مش في عيان مش في على حبوب وهو اسمك يا رب فهو أقول إنه دي اسم الرب فتحكيه يلبح ليه كذير يا تمنك شو حيوه عندما اتماسك في ربنا هذا دا دا داود من ربنا صلوش شبكيش حاجة تجرب تدعي ربنا عن تركض قلب من الجزء. لقد جاء ربنا والتحل لك والحظ جاء ربنا والتحل لك حظ عظم وفقا يقول ايه ما اضرب ربنا زوكوا وانظروا ما اضرب ربنا رسلت يا ربنا وانا قلقتوا لكم ربي الشيعة المعربة توره وقال لأشياء عربة يحبونها الثالثة لك لمن يشعروا هو كذلك جاوز عاش لما وكان عراء محبته للرب محبة الشاعر والمثير محبة كلها الحان لغات وأوزان سنطن في العالم في محبة بقى طعب واحد يكون يخش في الشخص في شعب للرب في العالم يقول للرب العالم يرصفوف الرب وكل الناس خايفين حتى مالك تاوي الخل فبجد انت لو انت حتى كان لسه عايز تريح يوم ايه بجد الناس اللي رايقه في اوروبا دي اللي في النادي الكبير دي اللي لا السماء ومرضه لا اهي عيب عيب كان منظره حلو كده اربرب مع حلاوة العينين يعني كده يطبطب عليه جبل الشكلة فهي كده كده كده كده كده صفوف الحرب بلو كده شاك ناخد أحد بسبب في إلهي قلت بذلك ومرضه وأبو كده أنت تأثيني لفاية مربح خارجاتي في فاية مربح يوم الرب يحدثك في جديد يحبك في فالفال فالفال فالفال أحبه تقول لا تشيه دور يكلم بلي أسهل قد قوي يتنفس لا يخاف ولا ولا يقبل شعيرا على الرب ولا على جنوده فوفوف وكذلك بالكلب وإذا خمس حفوات من الوالي بالماشر بكثبت حفوات نحن علم داود ليه يا حبيبي تسأل نفسك حفوة فلا تنكرت إلى كل بالإيمان لا يحتاج إلى خمس حطر حطر حطر يرى حطر تفاق ندم تأذير لإسم رب القوات الشمس. نشتغل وانتفر باوود على نسمى رب الجنود وخرج الناس يغنون لذا نتمسى أطعاب هذه الأغاني وفجد يغنوا ودخلوا شاول جيدوا الجنود ودوودها ورد وابتادة الجنودة وانتعد كل الجود يا بناس وكيوا كده يتجيبوا الراجل حاله وفيه إنسان يبيعه المريح وإنسانه لك زب وبعد ما شاورت كمبين دي وعمل حامس دي دي قلبي قلبه يضغيص أتفكرت لي منه وفجأ داود حياة الريد وكاسع الرب ينفع كما ينفعهم بالنعمة وكانت الضيقات مع القلب كما كانت ناشا المواهب، ورسل أدو أدو أدو حبيبي أنت بسك حاجة كتيرة ينفع القلب المشد ربنا الليل يجيبك السعر والمسك بعض والجذب والقلب الحديدي كتبت حتى جمال في الوجه وحلع عينين لكن شو حاد هذا ل لثلثي هي هي تحمل صليب دعمي أو يا رب و و و صليبك هيك نش نحمل الصليب ونزعك. من موت الجلجته واكبرت واكبرت التت والفروج واكبر المحامرات الموت الذي جاء في شكل جديد لكم في المره هذه لابد انني في اساءه رب رب لفل فلن يقع لا شيء يوم يوم ومجامير القلق كانت عين لكل إنسان آخر فيه قلق فالتطور لما يكش أمام رب يوم يوم ماذا كثر الذي يؤونني فسيرون قاموا علي فسيرون إنه الليل ليس له خلاص بإن وانت يا رب هو ناصري إذا وقع قبل الله الضوية وإذا جاءنا مقاموا على الأعداء جاء رأت عنه جدا عنها داود مرة ينبر واحد يقولها سألنا الاسم هل أكثر من شعر رأت الثلاث الغدونني بلا زبب أكثر من شعر رأت الغرب الغد بلا زبب زبب وتكون رب العظيم مني على أجل إذنك ما شاءت الشعر رأتك إلتع فأسك لا تبتك بدون جرّ بالسلو والمرّ، جرّ بالسلو خطوة والبّ، وجرّ بالورد والسوق، وجرّ على رب، وجرّ إلى الله التي تُنكر من تحت. في التي أسلك أخطأ ويخفن، نمت عن يمين وعبر، من لم ينكر، فإليك يا رب. وقلت ألا يا جاري فيه في أرض رب الغرب كل حاجة نعم نعم أنا عرب جوود بإيهي أنا أدخلوا صديقه وأخرجوا منها ألا أعلم أعداء فألا من لا تسقط أسمع لأنه صارونا ردوا في الحاجة سيان جميل تقدر عليه وقد كان فقد أدعوا الوضعات إلى مزانير وحرر أهضع إلى مزانير ونجدها بها وشاركت لنا نيلينا بها نحن أيضا ونجد على أعزاء لأنفسنا جميعا يا هلاه المسجدين من المزانير